بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون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 وبل قد اتينا لقمان الحكمة انشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن يكفر فان الله غني حميد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 وا في صالحه في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصين وان جاددك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من اناب الي ثم إلي مرجعكم فأنبركم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة مبينة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 نذلك من عزم الامور ولا تصح خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختالا فخور وقصد في مشيك والضد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد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 ان الله عارف بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب غليظ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل الحمد لله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 بعده سبعه ابحور ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع بصير Alam tara anna Allah yulijul layla fi nahaari wa yulijun nahaara fi al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri ila ajal musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabeer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 إن في ذلك لآيات لكل صبا شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا كُلُّ خَالدٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام